بسم الله مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب التسجيل الصوتي لمحبكم استطاعكم هيا نشد الرحال على بركة الله كتابنا اليوم هو كتاب حدوتة اليوم كتاب تنهيده ليوسف الدموكي يحمل هذا الكتاب بين دفتاي الكثير من الرسائل موجهة إلى إلى هؤلاء الذين سيتنهدون كثيرا بين راحتي الكتاب كما قال المؤلف وأشهد أنني واحد منهم. يقول الكاتب لا يعرف لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه ولا يدرك المرارة إلا من جفف المر حلقه ولا يبكي على الأطلال إلا من إلا مهدوم البيت مسلوب السكن. يهدي الكتاب فيقول إلى هؤلاء الذين سيتنهدون كثيرا بين راحتي هذا الكتاب. يتكلم عن رؤية الأحباب عمّة. يقول الرؤية التي أقصدها مختلفة تماما. ليست تلك التي تتصفح فيها العيون في في اليوم ألف مرة، وإنما تلك التي تتعانق فيها القلوب في المرة الواحدة ألف يوم وليلة. إن الرؤية التي أقصدها هي تلك التي نرى من خلالها أحدهم شفافا متجردا من كل شيء عدا قلبه يقول بيننا بحر وحدود تطير فوقهما صباح الخير وتتجاهلهما تصبحين على لقيا وما زلت كلما أخبرتك أنا بجانبك تصدقين كلماتي وتكذبين المسافات أما بعد فاعلمي أنه كلما عزت اللقيا وقلت السقيا واجدبت شغاف القلب في بعدك وذبلت الروح ظهور الروح من بعدك فصلاتي كلها استسقاء وطيفك كله ضحا وما زلت وما زلت على أن انتظر الندى سيدتي شكرا لعينيك اللتين تصبران على ما تبصران وتؤمنان بالجمال القليل وتكفران بكل قبيح وإن كثر شكرا لعيني جمالك ولجمال عينيك وأعتذر على ما تبصرانه وأمتن لما تصبران عليه يقول إن الكهف الذي يحتمي به المنكوبون والشاطئ الذي يطفو عنده الغارقون والملجأ الذي يختبئ فيه الخائفون والحضن الذي يعتصر يعتصر بينه الباكون يشعر أنه وحيدا تماما كوحدات يونس في بطن الحوت والبحر والظلام مع أن اسمه يونس لكنه مستوحش ثم هل هناك دين له من فقهاءه الأصليين من يفتي أن الجمع والقصر في الصلاة رخصة للمسافر إلا في أرض كانت فيها زوجته فهي بمثابة نفي للسفر وإبطال للغربة وتلخيص للوطن اليوم هو المناسبة رقم بين قوسين وحدك تحفظين الرقم وأنا بعيد عن العين على مرمى قدر منها قريب من الفؤاد ملتصق بالروح لكنني موقن أن يوما ما سأمسح ما بين القوسين من أرقام وأكتب المناسبة الأولى التي أنا فيها قريب من العين قربي من الفؤاد ولا مناسبة أولى من كوني معه لا أعلم هل كانت تشبهانك فعلا أم أنني اليوم كنت أشبهني حين كنت معي فرأيتك, فرأيتك في جميع الوجوه في الحقيقة أسير بجسم واحد وأحمل معي روحين لا يطيب الروح المتعبة إلا من يشعرها أن شوكة في قدمها طلقة في قلبه وأتفه اهتماماتها أو لا اهتماماته وأصغر تفاصيلها أكبر انشغالاته هناك صنف من العلاقات اسمه علاقة مريحة ولا يمكن وصفه بأبلغ من ذلك إنه الأركان الآمنة والزوايا الحرجة ومرافئ البوح وشواط الأمان وما الهروب وليس الحب بأن يكون المحبوب بلا عيوب، وإنما الحب أن يظل المحبوب محبوبا برغم العيوب، وأن يبصرك بقلبه ولو كان مكفوف البصر. اعلم أنكما لستما نظرية رياضيات حتى يكون مجموع وجودكم اثنين، لكنكما معادلة مستقلة، وعلم قائم بذاته، مصدر للتمرد على العلوم وعقدة جهل الفلاسفة. الحب هو اثنان يقلبان نواميس الكون ويخالفان قوانين الطبيعة ويغيران ثوابت الحياة وهما في سلام نفسي داخلهما يوحي بأن الكون كله على خطأ وهما وحدهما على صواب وإن الحب لا يتطلب منك كثرة الوصال، ولا إلحاح الاتصال، ولا ديمومة الوجود، وإنما أن يركن المحبوب إليك وحدك من وسط الزحام، فيجد في روحك غناً عما سواك، فسلام الله على قليلين، قليل الوصل معهم يكفي، ومرور طيفهم بالروح يشفي، وجود وجودهم يغني عن كثيرين متزاحمين كالهم على القلب يرهقونه حتى إذا هم الفؤاد بطلب العون انفضوا من حوله ثم حضر واحد لم يكن في زحامهم يوما لكنه يتجلى كل من فض الزحام وينير كل من قض الظلام سلام الله على هؤلاء القليل قراءة ممتعة للكتاب ولا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النص النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة بالأسفل في أمان الله. قراءة ممتعة للكتاب وتذكر دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن الرأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر. وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق في أمان الله محبيكم في حدود الكتاب